ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كانهم بنيان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ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 مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا 117. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين 118. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وَاللَّهُ مُتِمٌّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَذِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ منه هل أدل لكم؟ هل أدل لكم على تجارة تجيك من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله.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 يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم لِالْحَوَارِينَ مَنْ أَنْصَارِي مَنْ أَنْصَارِي إلَى اللَّهِ